Ni mm. ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مغد له ومن يغدر فلا هذي واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاتل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 يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولاً سديداً وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُدعي الله ورسوله فقد خاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اشر امور وكل محدثه منعه وكل منع منع وكل منع في النار اما بعد فيا عباد الله يحتار الانسان محلوبة. يصيب الكبير والصغير ويشتكي منه الغني والفقير لا يدع مسلما ولا كافرا ولا يطلب محسنا ولا فاقرا ولم يسلم منه أحد حتى سيد بلد آدم عليه الصلاة والسلام قال دخلت على عائشه رضي الله alihi alihi salatu wassalam. Thum afa faqara sallallahu alaihi wa sallam asat al nas qul nana فرغمي عليه ثم أفاق فقال أصد الناس فقلنا لا للناس. فانظروا بارك الله فيهم. كيف بلغ المرض بنبيه وامي صلاة ربي وسلامه عليه. كل مبلغ حتى ابني عليه ثلاثة مرات. ولم يسمضع ان يخرج الى الصلاة التي هي قمة عينه. وحيث الله تعالى في المنه الأعلى ورحمة منه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون مهتدون إلى ضريق الحق ثابتون على الصراع المستقيم ثمانية تجري على الناس كلهم ولا وحزن واجتماع وفرمة وعسر ويسر ثم سقو وعافية والناس مع المرض احوال شتى متفاوتون فمنهم المنجور ومنهم المنزور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم الجزاء مع عظم البلاء ومن صحف فلاه السخطة. ولذلك كان لأهل الريمان مع المرض شأن آخر. فقد سأل مسعيد الخضي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي الناس اشد فلاها? قال الانبياء قلت ثم اين? قال الصالحون ان كان لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة التي يحقها أي التي يلبسها وإن كان أحدهم يا ما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه اذى شوكه فما سعيد ابن وهم قال كنت مع سلمان رضي الله عنه وعاد مريضا في جندا فلما دخل عليه قال أبشر فإن مرض النوم يجعله الله له كفارة ومستعتباء وإن مرض الفاتر كالبعير عمله أهله ثم أرسلوه بل هناك من لا يساف به البلاء حتى تكفر جميع ذنوبه كما جاء في الحديث ما يساف البلاء بالأبن والأبنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خاطئا أخرجه التلميدي وأحمن ودنة الدنيا وصحى عبد الباني ومن ما يذهب الخضاله والذلوب بخاصه تلك الحمى التي تصيب الانسان عند كل مرض فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام السائب رضي الله عنها فقال ما لك يا ام السائب تزفرسين اي فوتعدين قالت الحمى لا بارج الله فيها فقال عليه الصلاة والسلام لا تسب الحمى فإنها تذهب خضايا بني آدم كما يذهب الكير خلف الهديد أيها المسلمون وهناك من الناس من كتب الله منزلة لم يغلقها بعمله ابتناه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلمه المنزلة التي سببته من الله اخرجه محمد وابو داود وصحاهم وهنا يتبين لنا سبب فأهله بين الهوم والأحزان وهو يحير من حور الحسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة أخرجهم جرملي والحاكم والحبيد صحراء البلدانين فالسيئات مكفر والخطايا محق والدرجة ترفع حتى يقمر Ya da لا ينرس منها شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرضاً عبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً فلما فبائل المرض في الآخرة فقد جاء في الحديث الحسن الذي ديما ان هي فوائد خارقه في الدنيا والاخره يقول المنقي رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل وقد احصيت فوائد المرض فزادت على 100 فائده بارك الله به ولكم في القران والسنه ولفعنا بما فيها من البيان والحكمه والحمد لله في الاولى وال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعده فيا الله كل هذه الفوائد في المرض لا يعني أن الإنسان ما ربه البلاء فعن أنس رضي الله عنها أن رسل الآخرة فعنجله لي في الدنيا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار فدعوا الله له فشفاح بل عليك يا عبد الله أن تسأل الله العافية فعلي عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله عز وجل قال سل الله العافية فمكنت أياماً ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله فقال لي يا عباس يا عمّا رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة بل من خير ما يسأل المسلم ربه في دعائه. قام ابو بكر Thank you ماهي رحمتك وارحم لك فانك تعلم ولا اعلم وتدري ولا ادري فاختر لي خير الامرين من بلاء وعافيه فلك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله فادته الاجابه سريعه وفيها بهاده الاقتداء تستجيب منا. رحمة من عندنا وذكرار العابلين. فاللهم إنا نسألك في الدنيا